ما هكرت كتير ولما تعبت أنا كنت اللي واقف معاك لسيت أنا مين أنا نسيت أنا, مي أنا اللي قالوا لها كل الناس انسيبي وانسيبي جد خلاص وعمري ما كنت ببعد لحظة ولا بانساك نسيت أنا مين أنا اللي عاشت لك أحلى سنين وحبت غيرها ناس تانيين وصارت كل Nei større I <laughs>